علت وجود الكون جسم بذيك لو عار عري ولا لغير وحش البرز ومرمي ثلاثة أيام لتجهز ولنشي رد لي علي لاب قلب هم ما شنو حالتهم بس عاينا فوق الشهر والجسا ما ينشال حل نظل محن شوف شن حال جسد الحسين عليه السلام كل ما رفع جانب توزع جانب وطا من حيث جسم موزعي بطع للأرمى خلى الجسد وانهل دمعوا بالوجيد صاع يا بوي تشاف انشيل جسمك ابن الأطهى وا شوف وين الحيرة ها ايار इतने बैशजमा और साल की आमब हाذ الجفوف والصدر مكس ابو عبد الله بين الجسد والر يا ابن المرتضى برؤ وين الرأس وين الجسد هذا الجسد والرأس يتشهر بلمصا شلون شيع الحسين جابوا لقطعة باريه وجمعه هذا تحفظه أعيده إليك وانت شيل ويايها جابوا لقطعة باريوج ولفاء عسعيل العمى ودن بعد وحطى بوسط قبراء هيا والئ وشمه ابن احرى بالضما يا ارتشتعلنا او عليه يا لقضى راك ما شفنا من في بواريه من عقب ما تبقلت ايها من عقب ما تبقلت ثلاثت يا